على صدري هموم وودع حطي على صدري هموم وودع قبل الوداع لا عل قلبي يحتمل فرقك في توقيتها كنتي وما زلتي معي بين الهدايا والضيا وانا مخون اللي تصون الحب لا حبيتها ولا نبع بدل وإن قلتها وفيتها والله ما لومك لو جفيتني بقدر المستطاع عذرك معك لو دمعتي لجل الغالة هلتها والله يعين قلوبنا ومهب قد للتياح تنبض على فرق على حب حياها ومعمتها هذا كلامي قبره لا تقفيني والدنيا متى قال قصيده في كما تمتها وحل الفراق خاطر مكبوت وجروحي ويساع ومشاعر مشعره هوا واليا ضوات عگليمشوش وشوال حشا واللعون العيني معك على دروب اطلالك اللي بالهوا وعدت أحاول أردع لهفتي وفي الليلة البعد الشراع ورق الشعور المرهفة عن نظرك خبيتها لين امتلى صدري ألام ونساقها اجسي بالدفاع وقمت تعز وباللحون اللي معك غنيتها ماني بحبك لا حشارة ولا متي من النخاح الحب خاف من الحتوف ماني محبك لا حشا ولا متيم لنخاع الحب خاف من الحتوف اللي معك حسيتها الحب خاف من الحتوف اللي معك حسيتها sit on